رضي الطاش ر ي ل م ع ن ا خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك و ج ن ة بد جا في الليل تسريبه و س أ ل عنا له منه قل على ما جبت تدريبه مدعيكم غايب ع ن ا والحكم م ي و ز في الغيبه ينبغي ا ل إ ن س ا ن يتانى ويحكم ب ا ح ك ا م ن مصيبه لاتحس بالحيف ذا لا منا ن صفنا خذ و ن ع ط ي ب سوي ميل و ب ل غ عنا ب س ل ا م و الف ترحيل لو سرابك ليلك وجنه بدكا ا في الليل تسريبه تسريب بلغ المهموم متهنه سهل الليله يا حبيبه ي شغله بالفكر والظنه م ك ر وسواس ولا ع ي ب ح ز ن في قلبه مخفنه ا دون ناس خايف ت ع ي ب قول له الليله ل م ن ا علم بالجهر والغيبه يعلم بحالك ولكنه يختبر عبذاب د ل ط ا المصيبه 「めっけんと ارش」「やるまんね」「こんなにたべてくれたらいい」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」「」「」「」「」」「」」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」」「」」」」「」」」「」」」」」「」」」」」「」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」 いいねぇ。<音楽> ي ل م ع ن ا خطب كتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنه ب ا ل د ج ا في الليل تسريبه